Music تحل للهو وسلّم بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهو وسلّم بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بلاش نهرب بلاش نتعب بلا حياة قلبي ندى قلبي بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي ندى قلبي جاوبني بصلي قرب كمان الرب هنا جنبي جاوبني بصلي يا رب كمان الرب هنا جنبي وهت شوك على على حبي وهات شو أك على شو يهات حبك على حبي وانا وياك الحلو نعيش الصيغة غرام حلو وأنا كل حلو نعيس الزت غرم حلو حرام نسكت على قلبنا حرام شو بيدوبنا حرام نسكت على اللبنة. مش أمري حياتي دنيتي عمري بأمر الحب مش أمري حياتي دنيتي عمري بأمر الحب مش أمري بحبك حب ما حد قبلنا عرفه ولا صدفه بحبك حب ومش قادر على وصفه وانا شايفه بحبك حب محدش قبلنا عرفه ولا صدفه بحبك حب ومش قادر على وصفه وانا شايفه في مظر تشوف تنهيدة في دنيا كلها جديدة في مظر تشوف تنهيدة في دنيا كلها جديدة Nedim am sıkta hep elde, ve Allah'ın tanımını bin Bileş ne hırap Bileş ne tâb Bileş ne hırap Bileş